بسم الله الرحمن الرحيم. جئتكم اليوم ببشرة من ملك الملوك. عف الله عما سلف. وبهدية من الواحد الأحد. عف الله عما سلف. عف الله عما سلف. هو الذي قاله وهو ملك الملوك الذي يحكم لا رادري حكم ولا معطقي بل جل في علاه وتقدس اسمه. قال لمن أخطأ وزل. عف الله عما سلف. قال لمن سفك الدم ثم تاب. عف الله عما سلف. قال لمن ارتكب الفواحش والجرائم وال. بائر ثم اناب وبكى عفى الله عما سلف. هذا وفا قابل الوفا بوفا قابل الكرم بكرم. قابل التجاوز بتجاوز. تعالوا الى عفو الباري سبحانه وتعالى. عفى الله عما سلف. وما قثر الاحرار العفو عنهم. ومن لك بالحر الذي يحفظ اليدع اذا انت اكرمت الكريم ملكته وين انت اكرمت اللئيم تمر. يدعى الناس يوم القيامة فيقال اين العافون عن الناس فيقومون? قال فيتخطون الصفوف تحت العرش فيقول الله قد عفوت عنكم. افى الله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 الشكر لله الذي جمعني بكم في هذا المكان الطيب الطاهر ثم الشكر لأهل الفضل وعلى رأسهم من دعا لهذه المحاضرة صاحب السمو الملك الأمير عبد العيس بن فهد أثابه الله ووفقه وهداه لكل خير وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتولانا وياكم بعين رعايته وأن يظهرنا ولايته إنه على ذلك قدير جيتكم اليوم ببشرى من ملك الملوك وبهدية من الواحد الأحد وهي عفى الله عما سلف هو الذي قاله وهو ملك الملوك الذي يحكم لا راد لحكم ولا معقب لقضائه جل في علاه وتقدس اسمه قال لمن أخطأ وزل عفى الله عما سلف قال لمن سفك الدم ثم تاب عفى الله عما سلف قال لمن ارتكب الفواحش والجرائم والكبائر ثم أناب وبكى عفى الله عما سلف فلا يغفر الذنوب إلا هو ولا يصدر العفو العام عن الخليقة إلا هو حتى يقول والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ثم وقف القرآن وقفة استحسنها أهل العلم قالوا هي كالتاج على رأس الملك قال ومن يغفر الذنوب إلا الله يقول أروني جهة أو قوة في الأرض أو دولة أو كيان تغفر ذنب العباد إلا رب العباد جل في علاه فنسأله ونتوسل إليه بأحب الأسماء إليه وبصفاته الجليلة وبأعلائه علينا أن يغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وأن يغفر عنا نعم هذه المحاضرة أتت لنقول لأنفسنا ولإخواننا ولمن أخطأ ولمن زل ولمن أساء تعالوا إلى عفو البار سبحانه وتعالى عفو الله عما سلف وسوف أتلو عليكم من الآيات المحكمة والأحاديث المطخرة والقصص البليل الصحيح إن شاء الله ما فيه العبرة وأنتم تعرفون ذلك لكننا نتذاكر في مكان مبارك وفي زمان مبارك وفي مسجد مبارك وفي بلد مبارك بإذن الله ليتم النور على النور نور على نور يهدي الله لنوره من يشار في الله يقول سبحانه وتعالى ويقص علينا إخوة يوسف حينما ارتكبوا خطأا فاحشا من عقوق الوالد ومن السعاية بدم أخيهم ومن النكاية بقلب أبيهم ومن تشتيت شمل الأسرة ومن الخروج على الطاعة ومع ذلك ألقوا في الجب وحيدا وعرضواه للهلاك وأبقوا أباه غفر الله لهم وفي آخر المطاف أتوا إليه وقالوا له تالله لقد أثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين فكان الجواب المحكم السريع من يوسف عليه السلام بعد النكايات وبعد الإساءات وبعد الغربة وبعد العزلة وبعد الدموع وبعد الحبس وبعد التشريد وبعد الطرد بعد القيد لا تثيب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين يقول أهل العلم المفسرين ما سمعنا بألف من كلام يوسف الإخوان وهو يروي قصة حياته ومذكرات حياته معهم يقول فاطر السماوات والأرض قد أحسن بي يعني ربي إذا أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو ولم يذكر الجب ولا الذيب ولا الصحراء ولا الطرد ولا التشريد انظر الآن بعلكها بالشيطان يقول تراكم ماكم مسؤولين الله لكم أنتم براء من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي يقول أنا وياكم اشتركنا في هذا ما أدري هل أنا المصيب ولا أنتم أو المخطئ أم أنتم يا للكرم ويا للعفو ويا جلال العبارة ويا إشراط الحديث من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي قال فسلم الأمر وحال على الشيطان ليبقى الملف ملف التصحيح وملف التوبة وملف الصفاء والمسامحة ملف لا لبس فيه وقد فعل ذلك عليه الصلاة والسلام فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام من حديث رواه أحمد احمد وغيره ان ابى سفيان بن ابن عمي قريبه حيث يكون القريب عاقا احيانا حيث ينسى القريب القلابة والرحيم الرحم شق الطاعة على محمد صلى الله عليه وسلم على من تشق الطاعة على ملك بل خير الناس عليه الصلاة و على انسان بل امام الإنسانية على بشر بالرسول البشر صلى الله عليه وسلم فهجاء ابن عمي الرسول المعصوم صلى الله عليه وسلم وحاربه وسل السيف في وجهه وطعنه بالرماح في المعارك وفي الأخير لما انتصر عليه الصلاة والسلام نصره الله الواحد الأحد سبحان من أيده سبحان من أعزه سبحان من قدمه مثال البشر فأتى المنتصر ليفتح مكه بجيش عرمرم وليقدم وثيقة للتاريخ ويقول أنا النبي المعصوم المختار لإنقاذ البشرية بإذن الله وهذا بيت الله وهذه كبرته فابو سفيان ماذا يفعل الدولة في يد رسول الله عليه وسلم والجيش معه والسيوف المصلة تنتظر كلمة فقط كلمة لتتطاير الرؤوس مباشرة مع كلمة صلى الله عليه وسلم فاخذ اطفاله وذهب الى الصحراء ولقي من عمه الاخر علي لكن الكريب البار علي لكن الكريب البطل علي لكن الوصول علي لكن صاحب العلو قال الان يا ابا سفيان قال الى الصحراء دعني اذهب الى الصحراء والله لانظر بي محمد ليقطعني اربا اربا قال اخطات انت لا تعرف محمد صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم ابر الناس وارحم الناس واوصل الناس بالله عليكم وين يكون البر اذا ما كان فيك محمد صلى الله عليه وسلم وين تكون الرحمة اجل اين اللي بحث عن الحلم اذا لم تكون عند محمد صلى الله عليه وسلم قال لكن من فتح علي قال أهل العلم كان علي فقيها من شبابه ومن فهمه للكتاب والسنة قال تعدي إلى محمد صلى الله عليه وسلم عليه بالنبوة يعرف ما داخل قلب الرسول عليه وسلم يعرف لأنه عايشه ونام معه وسار معه وصاحبه وقاتل معه عادي يعرف ما داخل تلك النفس الكبيرة والقلب الحاني الكبير قال عد عليه وسلم عليه بالنبوة وقلت الله لقد أثرك الله علينا وإن كنا الخاطئين لأنه يعلم علي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سو فيأتي بالجملة الثاني مباشرة، فأتا أبو السفيان وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الله صلى الله عليه وسلم هكذا متواضعا في انتصار في فتح مكة، الانتصار الذي شهد له التاريخ، وهو بصم عليه الدهر ووقف عليه البشر ولا يعلم في التاريخ انتصار مثله، عاصمة الدنيا فتحها، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول خفض رأسه تواضعا لربه في بعض الوات فسيرنا دمعة عين رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعني من رحمة الله سبحان الله هذا الطريد الشريد وحده في الصحراء ويأتي بجيش ويقيم دولة ويسقط الاوثان والاسلام ويقول لأهل الارض هنا عاصمة الدنيا من بلادي يطلب العلم ولا يطلب العلم من الغرب الغبي وبها مهبط وحي الله بل ارسل الله بها خير نبي قل هو الرحمن آمنا به واتبعنا هاديا من يذربي فاتى ابو سفيان قال السلام عليكم ورحمة الله يا رسول الله قال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته قالت الله لقد أثرك الله علينا وإن كنا الخاضين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وارحم الراحمين فبكى ابو سفيان يعني من تلك المسيرة والإساعات والحرب والقتل والعقوق قال الله ما برك الله ما أوصلك الله ما أرحمك الله ما أحلمك فهو الامام المعتبر عليه الصلاة والسلام يمدح الله ولياه يقول والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين قال اهل العلم هي ثلاث مراتب فمن كظم غيظه ماجور عند الله عز وجل ان تكظم لكن لا تؤذي انما في قلبه غيظ وحقد ما تستطيع ان تزيل بعض القلوب ترى مهما عطهم ومهما حاضر عليهم ما يمكن ان يذهب الحقد من قلوبهم فطرة من الواحد حد او تقسيم يعني اخلاق فلا يذهب الحقد فهم المرتبة الاولى والكاظمين الغيظة والعافين وياتي بعده العافين عن الناس من يسترون عفوا عاما عن كل من اسا اليهم قال بعض الاولياء يكون لك جلسة قبل النوم اعف عن من ظلمك وبعضهم يقول اغسل قلبك سبع مرات قبل النوم بالعفو وعفره الثامنة بالغفران فالعافونا عن الناس تقول عفو الله عن من ظلمنا عفو الله عم من شتمنا عفو الله عم من سبنا عفو الله عم من أساء هذا هو العفو الذي نكله العلم وقد ذكر عبد الرزاق بسند جيد في المصنف ونقله ابن القيم في مدار الساركين أن رسول الله عليه وسلم وقف على المنبر قال أيكم يتصدق بعرضه كما تصدق أبو ضمضم قالوا كيف تصدق يا رسول الله أبو ضمضم وهو فقير من الصحابة فسألوا أبا غنظم قال ما وجدت شيئا أنفكه لغزوة تبوك فليس عندي دراهم ولا دنانير ولا بر ولا تمر فقمت فصليت ركعتين في الليل وقلت يا ربي والله ما أجد من المال ما أبذله في سبيلك ولكن اللهم من شتمني فاعفو عنه ومن سبني فاعفو عنه ومن أخذ من حقي شيئا فاعفو عنه قد تصدقت بعرضي لوجهك الكريم هذا العافن عن الناس. الله. قال السائب بن يزيد يدعى الناس يوم القيامة فيقال اين العافون عن الناس فيقومون? قال فيتخطون الصفوفة تحت العرش فيقول الله قد عفوت عنكم. هذه مرتبة ثانية. قال سبحانه وتعالى والله يحب المحسنين. هذا الامتياز. وهم الذين يحسنون لمن اساء اليهم. يكذمون فلا يحقدون. ويعفون فلا يشئون. ثم يحسنون لمن أساء إليهم يعني أساء إليك قضمت فعفوت عنه فأهديت له هدية كما فعل الحسن في السيرين كانوا إذا سمعوا مغتابا اغتابهم أرسلوا له بكساء أو بتمر أرسل الحسن بطبق تمر الرجل أغتاب قال اهديت لنا أنت الحسنات ونهدي لك الثمرات فأنت تحسن كما يقول أبو تمام المبدع إذا مريضنا أتيناكم نعودكم وتذنبون فنأتيكم ونعتذرون فيقول ابن تيمي على هذه الاثر قال فالمؤمن لا يطالب ولا يحاسب ولا يعاتب ولا يضارب ما لك حق على الناس الحق لله سبحانه وتعالى الجميع لكن تاف عن من ظلمك كما ورد في اثر يحسن بعض العلماء ان الله امر ان من قطعني ونعف عن من ظلمني ونعطي من حرمني والله جعل كل أجر محدد إلا أجر الصابر وأجر العافي فقال في العافي ومن عاف واصل فأجره على الله يقول يتركوا الأجر لنا تحديد النسبة وعدد الحسنات إلى الواحد الأحد فإذا كان الله هو المتفضل سبحانه وإذا كان هو صاحب العفو فأي عفو يكون وأي كثرة تكون وأي قركة تكون وأمر سبحانه وتعالى رسوله عليه الصلاة والسلام بتعاليم قرآنية مع الناس قال خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين قال ابن سعد في تفسيره هذه الآية هي أصل الأخلاق في جميع مراحل العبد حتى يلقى ربه فعليها أركانها الثلاثة تقوم بالأخلاق قال خذ العفو قال ما عفى من أخلاق الناس لا تكلفهم أكثر من البسمة وأكثر من اللطف وأكثر مما يتي منهم لا تبحث عن اخبار تقول تصلتم في حقنا او ما وفيتم مقامنا او ما عطيتمونا او ما بذلتمون العفو وامر بالعرف قال وهو الامر من الاقوان والاحكام الشرعية الموافقة لكتاب السنة وعرض على وهم من أسا بالمناسبة عند هذه الاية صح في الصحيح ان الحر بن كان من اهل القرآن وكان اهل القرآن قرابة يقربهم عمر رضي الله عنه ويدنيهم منه ويجعله مستشاريه وأهل أسراره وأخباره فجاء عمه عيينة بن حصن الفزاري الذي ارتد ثم رجع وهو أخبار وكان هائجا طائشا لا يزال في رأسه حبوب من حبوب الوثنية فوفد وطرك الباب يظن أن منزلته هي على منزلة الجاهلية يعني قبيلة وأنه شيخ عشيرة وأنه لا بد أن ننزل وعمر له مقاييس خاصة مقاييس القرآن السنة الجهاد الحجرة، الزهد فانتظروا بالاذن ثم ادخل عمر بعد قال عمر من؟ قال انا الكريم ابن الكريم قال كذبت الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن اسعاق ابن ابراهيم اما انت فالخسيس ابن الاخسة هذه الصراحة والسلامة فدخل قال هي يا ابن الخطاب يتكلم لعمر بالخطاب. يا امير المؤمنين فاروق اسمه الكلام كلام العرب هي هي ابن الخطاب ما تأمر فينا بالعدل ولا تعطينا الجزء يعني لا تحكم بالسوية ولا تنفق من يعدل اذا لم يعدل عمر بعد ابي بكر والرسول من في اي دستور يكون العدل اذا لم يكن في هذا فهم عمر بعصاه التي يؤدب بها العصا ليبطحاه ليوريه الصباح قبل المساء فقام الحر بن كيس يعرف ان عمر اذا هم هم الملوك امامه ترتعد عند عمر رضي الله عنه فقال يا امير المؤمنين ان الله يقول خذ العفو وامر بالعرف وعلى ظن الجهرين وهذا جهر فوضع العصا قال والله ما تجاوزها وكان وقفا عند ختاب الله هذا عمر إذا اذا ذكرته بالقوان وقف وانتهى الامر فهو امر من عند الباري سبحانه وتعالى تعلمون قضية عائشة رضي الله عنها وارضاها وما قاله اهل الافك والزور وقد طهرها الله وبراءها من فوق سب سماوات فهي الصديقة بنت الصديق الطاهرة بنت الطاهر زوجة نبي الأمة عليه الصلاة والسلام في الدنيا والآخرة وهي امنا رضي الله عنها وارضاها جاء مصطح وكان ينفق عليه ابو بكر فكير عنده وحيانا نحتيك الاساءة ممن تحسن اليه فاخذ يتكلم مع من تكلم فسمع عمر قال حتى مصدح يتكلم والله لا انفق عليه فانزل الله وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم فنزل الدموع أبي, ابي بكر قال بلى احب ان يغفر الله لي اعيد النفق اليك هذه هي جمل ونصوص تقدم لمن عفى واصلح اما رسول هدى عليه الصلاة والسلام فانه اعظم من اصدر عفوا بشريا عن من اسائله ومن قاتله ومن حاربه فقد اخذ بحلق باب الكعبة باب هومي صلى الله عليه وسلم وتكلم للناس وللدهر وكفار قريش الذين قاتلوا امامه الذين حاربوه واخرجوه من داره وآذوه وسبوه وشتموه قال ما ترون اني فاعل بكم هذا السؤال يسمى التوطئة في الخطاب. قال ما ترون ان يفعلون بكم. يريد صلى الله عليه وسلم تهيت النفوس ويسمع الجواب. لان هم يرون السوف والرماح مشرعة. والجماجم يمكن ان تنزر في لحظة. يمكن ان يقول صلى الله عليه وسلم نزل هذه الجماجم وتنزل في الحال. ومن نزل الجماجم? عمر وعلي وخالد والزبير وابطال الامة وحضور حضور وولاك جردوا سلاحهم لما دخلوا الكعبة. قالوا وهم يبكون قريش. ويقول بعض الرواة اختلط صوت الرجال بالنساء بالاطفال قالوا اخو كريم وابن اخو كريم ما شاء الله هذا الفتح الان اخو كريم وابن اخو كريم الان لا يعلم امه عاده يعني قبيله عاده ابنها البار ابنها العظيم مثل هذه القبيلة قال صلى الله عليه وسلم اذهب فانتم الطلقاء فالله عنكم فويقع هذا الكلام في ضمير كل مسلم يخاف الله فكلما وسي إليه قل لصاحبك اذهب فأنت اطلق عفو الله عنك هذا من عليه الصلاة والسلام وقد حفظ لنا التاريخ نماذج كثيرة من عفوه صلى الله عليه وسلم وبالمناسبة في أحاديث من يرحم يرحم ومن يغفر يغفر له هذا صحه الألباني وفي بعض الآثار ومن يعفو يعفى عنه فبقدر المجازة والعمل تجاز عند الباري سبحانه وتعالى وفي الصحيحين ان رجلا من بني اسرائيل كان يعامل الناس فكان اذا اتى فقير محتاج قال تجاوزوا عنه واذا اتى مديون قال تجاوزوا عنه فحاسبه ربه سبحانه وتعالى فلما حاسب فاذا ما عنده صلاح كثير وعنده اساءات وفجور قال خذوه الى النار ثم قال سبحانه والله يريد ان يرحمه لكنه سبحانه يسأل العدد هل لك من عمل قال ليس لي من عمل إلا كنت يا رب دائن الناس وبيعهم وشارين فكان اذا اثى المعصر قل تجاوز عنه قال الله نحن اولى بالكرم منك تجاوز عنه فتجاوز الله عنه فالفله الجنة كعب بن جهير في السير باسانيد بعض اهل العلم حسنها هجا محمد صلى الله عليه وسلم هجا سب وهذا فيه الاعدام اعدم غيابيا من وجد فليكتر واخذ يتخبى ويندس من قبائل العرب يأتي عند الخيمة لأن من الذي ألقى التهديد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم من الذي قال كلمة هذه الكلمة الصادق والمن في فليقتله محمد صلى الله عليه وسلم كل إنسان يتقرب بطاعة هذا النبي المعصول صلى الله عليه وسلم يقترب من الخيمة فيقول له الرجل قال عندك أنا ضيفك هذه الليلة قال إن كنت كعب لا تقرب لك. قال قال أهدر دمك محمد صلى فضاقت به الدنيا بما رحبت فأتى الى محمد صلى الله عليه وسلم وحضر صلاة الفجر وبعد ما صلى صلى الله عليه وسلم بالناس في غسق واذا بالرجل امامه يجلس قال من انت قال لا تعجل عليها رسوله اسمع مني ابيات قال قل قال بانت سعاد هذا لابد العرب حتى في المسجد داخل الكعبة يتغزل بسعاد وسلمة وليلى. التي اشغلتنا وضيعتنا من الدراسة ومن اصول الدين والشريعة وما حفظتنا القرآن حتى ذاك الوقت الى الان قال بانت سعاد قال سباسة من سعاد قال زوجتي فتبسم صلى الله عليه وسلم قال لم تبن اذا يقول ما بانت اجري معك الحمد لله على السلام لكن اسمع القصيدة الرائعة المشجية المؤثرة قال نبيت ان رسول الله اوعدني والعفو عند رسول الله مأمول مهلا الذي اعطاك نافلة القرآن فيها مواعيض وتفسير لا تأخذني باقوال الوشاة ولم اذنب ولو كثرت في الاقاوين ثم وصف حاله قال صلى الله عليه وسلم عفوة عنك وخال عليه البرد برد صلى الله عليه وسلم الذي يلبسه في صلاة الفجر ولبسه اياه فتناقل البرد هذا الى ان اخذه معاوية باربعين الف درهم ثم وصل الى دولة الدولة العثمانية وتزاحم الملوك والزعماء يلقوا نظرة عليه من خارج الزجاج ليغفروا بنظرة واحدة في ما بقي من هذا البرد. فصلى الله وسلم على نبي الأمة عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عنه الغافلون. فهذا من عفوه صلى الله عليه وسلم ومن كرمه ومن الرحي ريحية التي قدمها للعالمين صلى الله عليه وسلم. يقول البعض أهل العلم. إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان ظاهر البشاشة باطنه السماحة وذكر صاحب دلائل النبوة انه يقول صلى الله عليه وسلم لا تخبروني بما قال الناس في اني يريد ان اخرج اليكم وانا سليم الصدر يقول لا تخبرني الرجاء لا ينقل لي خبر حتى بالمسعود لما نكر له في الساعة الناس قالوا كذا تذا تغير وجه صلى الله عليه وسلم قال رحم الله موسى اوذي باكثر من ذلك فصبر، فكان صلى الله عليه وسلم يصبر، وكان يغفر، وكان يسامح، وكان يعفو عليه الصلاة والسلام حتى في أمور اجتماعية وهو مع الناس، وهو يمسك بيده بين الناس صلى الله عليه وسلم وبين الجماهير، وفي الصحيح أن رجلاً أثاه من الأعراب، وعار صلى الله عليه وسلم برد غليظ الحاشية، ليس رقيق الحاشية. لم يعرف سلم الديفاج ولا الحرير لان هذا محرم في السنة ولم يعرف ان اللباس لبس اخسن شيء واكل اخسن شيء ولبس في اخسن البيوت ليجعله الله في المقام الاعلى والارفع المقام الوحيد في الجنة الذي لا ينبغي العدد الا هو صلى الله عليه وسلم فسحب الارابي بالجبة من ورائه حتى اثرت في عنقه الشريف وحمر عنقه امام العالم فالتفت إليه قال العرب أعطني من مال الله الذي عندك لا من مال ولا من مال أمك فضحك صلى الله عليه وسلم هذا خلق لا يمكن أن يخطر ببال ولا يمكن أن يمثل عالم ولا يمكن أن يأتي به مصلح ولا إنسان إلا محمد صلى الله عليه وسلم فأمر له بعطاء وعفى عنه فذهب إلى قومه فأسلم عن بكرة أبيهم خلقه صلى الله عليه وسلم والتي زكاه الله ولم يحتج والحمد لله محمد صلى الله عليه وسلم حتى استحى بعض العلماء لما كتبوا في السرطة قالوا نستحي ان نمدحه لان الله مدحه ونستحي ان نقول فيه شعرا لان الله سبحانه وتعالى زكاه حتى امير الشعر احمد شوقي يقول ابا الزهراء قد جاوزت حدي يقول سامحني لا ثنيت عليك لانني تطفلت وسأت الادب من يمدحك والله مدحك. من يثني عليك والله اذنى عليك من يزكيك والله زكك الله من فوق العرش يقول وإنك لعلى خلق عظيم فبما رحمة من الله لنت لهم فهو المزكى من عند الواحد الأحد الذي تزكيته لا بعدها تزكية والذي مده هو الزين وشين هو الشين إذا شان عبد وإذا ذم عبد كما في السنن ومسند أحمد أن وفد بني تميم تركوا حجرات على رسول الله عليه وسلم في القيلولة. قال اخرج لينا يا محمد فان مدحنا زين وذمنا شين واذا مدحنا مدحنا واذا مذممنا ذممنا. يقول تجمل فينا نمدحك. مو يحتاج الله عليه ولا بشر ولا كبائل ولا عشب. ملا انتم اصلا. هو تاريخكم صلى الله عليه وسلم. هو مجدنا. هو فخرنا. قال صلى الله عليه وسلم ذاك هو الله. يعني الذي مدحه يزين وذنبه يسين عند اهل العين. اما انتم امتحوا او ترقوا. حتى صلى الله ما كان يعي يعني يلقي بال القصايد اللي تلقى عليه. وحادي جامن عامر بن صاصة. قبيلة والحقيقة انها قبيلة شجاعة وانها متفردة لكن عند محمد صلى الله عليه وسلم تنتهي الشجاعات. وتنتهي السماحات وتنتهي المكارب. وتنتهي المناقب عند محمد صلى الله عليه وسلم. ولهم منهم لبيد والربيعة الذين حجبهم النعمار بن منذر فدخل لبيد قال النبو عيدا الضيق يأتيك السعر ولمة من قزع مقزعة نحن بني أم البنين الأربعة ومن رجال عامر بن صعصعة المطعمون الجفنة المدعدعة شوف السعر القوي الرهيب يقول والله ان نطعم الجفنة الكبيرة اللي ثمرح باللحم والثنج صدق المطعمون الجفنة المدعدعة والضاربون الهام تحت الخيضعة فاذن له الملك ورحب بوفدهم فوفدوا عند الرسول الله عليه وسلم يريدون يخطبون تلك الخطبة فقال خطيبهم انت افضلنا فضل ما شاء الله بيزكي وسيدنا واعظمنا واكثرنا طولا قال رسول الله عليه وسلم ايها الناس قولوا بقولكم او ببعض قولكم ولا استجرينكم الشيطان انما انا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فسبحان من رفعه وسبحان من جعل العبودية في اعلى مراتبه له وشرفه بالرسالة صلى الله عليه وسلم وجعله قدوة للعالمين عفو الوالي عن الرعية ومن اعظم ما حفظ لنا التاريخ عفو الوالي عن الرعية وقبل ان نذكر النماذج وجه رسالة لمن حاد عن المنهج لمن خرج عن الجماعة تعالوا الى الوالي الى الاب الرحيم الى صاحب القلب الكريم الكبير فقد عفى عنكم واعطاكم مهلة وقال تعالوا الينا ونتصافح ونتصافى وكأنه ما حصل شيء هل بعد هذا هل يرد هذا هذا وفى قابل الوفاء بوفى قابل الكرم بكرم قابل التجاوز بتجاوز لا يكون الانسان لئيم يقول ابو الطيب وما قتل الاحرار كالعفو عنهم يقول لا يقتل الكريم الا ان تعفو عنه ومن لك بالحر الذي يحفظ اليد اذا انت اكرمت الكريم ملكته وان انت اكرمت اللئيم تمرده. فالعفو عفو من قدرة وهو يدل على قوة الكيان والدولة ان شاء الله وفي من سداد الرأي. وابشر من العفا واصلح سواء الوالي او المسؤول او الاب بالعز في الدنيا والاخرة. يقول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما زاد الله عبدا بعفو الا عزه. فيعزه سبحانه وتعالى في الدنيا ويعزه في الاخرة. وهذه فرصة سانحة لان العبد يمر به من الشبهات ويمر به من التغرير مع يعني قلة أو صغر السن والحداثة والشباب ما يمكن أن يخطي فيه فإذا وجد هناك من يقدر هذا الضرف ويقدر هذا الخطأ ويترك مساحة للمراجعة وخط ترجع لمن أراد أن يحاسب نفسه فأرى أن تفتح الأبواب وأرى أن يستمر الحوار وأرى لمن حاد عن الطريق وعوج عن الصراط المستقيم ورى أنه ترك الجمعة والجماعة ترك جماعة المسلمين وانه ترك اسرته وقرابته وقبيلته وامته وشعبه ان يأتي الى الجماعة يد الله مع الجماعة فالعفو مع القدرة يقول احد الحكماء اما العقوبة فكل يحسنها واما العفو فلا يستطع له الا العظماء واته بوزير شق الطاعة في عهد المامون يريد ان يقتله قال ما رأيكم اريد ان اقتله اليوم قال له احد العلماء ان قتلته فلك امثال في التاريخ وان عفوت عنه فانت فرد التاريخ قال عفوت عنه فهذا هو العفو الذي يميز الثاني العفو كما قلت لكم يقتل اعداء وينهي الحجج التي يتذرع بها بعض الناس وان يقول ما ترك لنا فرصة وما رأينا احد يرحب بنا وما رأينا صدرا يرحمنا وما رأينا واحد يتصل بنا وما حلم علينا احد وما سامحنا احد فالآن اعلن من اكبر منصف في الدولة اننا سامحنا وعفونا فتعالوا واقبلوا ومن عقف لياتي الينا فانتم ابناؤنا وادخلوا في الجماعة وكأنه ما حصل شيء وعف الله عن ما سلس هذا هو المرفص وماذا يعني العفو يعني عند اهل العلم العظمة والرحمة والحكمة اما العظمة فقال العلماء كما قلت لكم لا يعفو الا عظيم لان كبير القلب يحب العفو وصغير القلب يحب الانتقام دائما ولذلك الاشرار يحبون الانتقام ويقول والله ما اتركها له ولا نجوت النجا والله اني وراه وراه حتى يموت انا بقول لكم في الباديه رجل من اهل الباديه سرق على جاره قطب جمل الذي ركب على الجمل فمات هذا الذي اخذ الجمال او ما سلف يعني وش كتب جمل الله يغفر سبحانه وتعالى فحضر جاره وهم صلول على الجنازة قال اللهم لا تغفر لي. فانه سرك كتب جملي اللهم اقتص له منه يوم القيامة فصغر النفس وضيق النفس وجهل النفس يجعل الانسان يطلب الانتقام ويطلب الاقتصاص وصلوا على الجنازة قال اللهم لا تغفر لأنه سرك كتب جملي اللهم اقتصره منه يوم القيامة فصغر النفس وضيق النفس وجهل النفس يجعل الإنسان يطلب الانتقام ويطلب الاقتصاص ويطلب الحقوق والكريم لا يأخذ حقه بل الكريم دائما ينزل من حقوقه ويعفو عن الناس وحتى أني أعرف بعض الفضلاء في الرياض من الأجواد الأخيار الصلحاء أني أراه يؤذى ويقول سامحونا والله يغفر لنا ولكم إننا مقصرين معكم وهو الذي يقدم الخدمات للناس وهو الذي يحسن لهم ومن أحسن ما رأيت وهي مدرسة الإمام المجدد الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله بن باز رحمه الله فرأيت فيه من الصدق ومن العفو ومن الحلم وجلسنا في مجلس ورأينا من يؤذيه من العامة ومن يتطاول عليه من بعد طلبة العلم قل غفر الله لنا ولكم غفر الله لنا ولكم سامحك الله سامحك الله ما ينبغي هذا سامحك الله وهو امام وامام اهل السنة في وقته ومن اعتبر كلامه وفتاويه وصارت باخباره بركبان وشده بالقبول وصل عليه من طنجة الى ومع ذلك يعفو عن ناس لا يحملون علما ولا تأصيلا ولا فكها فهذا هو واجب العبد الصالح ان يكون عظيما أي يعني اسمه على الاخطاء ويتجاوز ويعرض طبيعة البشر ويلتمس الأعذار لإخوانه يقول ربما هذا جهل كلامي ربما أساء ربما طيش الشباب حمله على ذلك جلساء السوء ربما غرر به فهو يفتح المعاذير للناس على الله أن يفتح له المعاذير يوم القيامة فالجزاء من جنس العمل ويعني ذلك الرحمة فإن القاسي لا يمكن أن يكون قريبا من الناس والجبار عيد عن الله سبحانه وتعالى فالرحمة هي القرب من الناس بالعفو عنهم والصفح وهذه الرحمة لا ينزعها الله إلا من قلب سكر والراحمون يرحمهم الرحمن وهذا الحديث المسلسل كيله مسلسل بالعبادلة وكيله مسلسل بالاتصال بالمصافحة والراحمون يرحمهم الرحمن ولذلك افتتح الله كتابه باسمين عظيمين جليل الرحمن الرحيم في الصحة مسلم أن صلى الله عليه وسلم كان جالس يأخذ الحسن والحسين. سيدة شبابها الجنة. كل من دخل من شاب من شباب الامة فسيدها الحسن والحسين. فيقبل هذا. يا لهذا الكلب الكبير. ويا لهذه الرحمة الموضوع. ويقبل هذا. وينتفت للصحابة. ويقال هم ريحانتين من الدنيا. قاتل الله عبيد بن زيادة. لما قطع رأس الحسين خل يدخل في انفه وفي طس في صحيح رأس الحسين. وبكى الصحابة وبكى الناس. فأخذ يدخل العصا في هذا المكان مكان الحسين حيث الجمار حيث السموق حيث الطهر ابن فاطمة فيدخل العصا ورأسه مقطوع الجمجمة من أعظم جماجم التاريخ الحسين لما قتلوا يكبرون لجهل مهل العراق يقول أحد الشعراء جاءوا برأسك يا ابن بنت محمد متزمل بدمائه تزميلا ويكبرون بأن قتلت وإنما قتلوا بك التكبير والتهليل يقول قتلوا التكبير والتهليل والوحي والرسالة الذي من بيتك أمت ومن من المسكن الذي كنت فيه انبعث النور للعالم. فاخذ عبيد الله بن زياد يقول هذا خرج علينا. خرج عليك. وعليك. لا ردك الله. قال خرج علينا وهذا عكس عصد طعا وهذا بعن. فقام ابو برزة الاسر من رسول الله عليه وسلم فبكى. قال يا عبيد الله ارفع عصاك. والله الذي لا اله الا هو لقد رأيته الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل هذا الموت ويقول هما رأي خزنتين من الدنيا. توذيه بعصات وتشير للناس الناس وتشمت به وبفمه الطاهر وبأنفه وبهذا الوجه الجميل الذي ما رأى وهو اجمل من البذر ما قال الا قط الا في تشهده لولا التشهد كانت له نعمة. فكان صلى الله عليه وسلم يأخذ الطفلين الحبيبين. الذكيين الاريبين فيقبل هذا ويقبل هذا ابناء فاطلة. ويقال هم ريحانتين من الدنيا. ما له فرق الدنيا مات ولا اشياء ولا باقات. هذه باقات صلى الله عليه وسلم. فقرأ ابن من احد قبائل العرب من رؤسائهم وشيخهم جالس. قال تقبلوا الاطفال عندكم. كان يسأل احد المواطنين. يسأل محمد صلى الله عليه وسلم. شوف الجهل. تقبلوا الاطفال عندكم. يا اقرع الذي امامك هو الذي ينزل عليه جبري الصباح مساء. يا اقرع الذي عندك هذا الذي اتى عليه القرآن من اللوح المحفوظ. يا اقرع هذا الانسان الذي امامك هو صاحب الشفاعة الكبرى. يا اقرع هذا الانسان الذي تكلمه هو الذي يتكلم يوم القيامة لا يوم لا يتكلم ماذا ملك مقرب ولا نبي مرسل وهو يرفع رأسه. فيقول الله. يا سيد ارفع رأسك وسلتعطى واشفع تشفع. فهو يتكلم وحده قال تقبل الاطفال عندكم اسمع زيادة النشرة. قال والله ان عندي عشرة من الاطفال ما قبلت واحدا منهم. هذا رواية مسلم. قال صلى الله عليه وسلم. وهل املك ان نزع الله الرحمة من قلبك? يقول انا املك ان ورثك الرحمة ان انزل الرحمة ان اسكب الرحمة في قلبك في ضميرك لا فهذه رحمته عليه الصلاة والسلام قال اهل العلم فالعفو يدل على الرحمة فرحمة القلب تجارسها نعفو ولا يظن بالعاف انه ضعيف لا والله بل يدل على القوة والسداد الرأي فان من يستطيع يعفو يستطيع ان ينتكم ومن يستطيع ان يتجاوز يستطيع ان ياخذ أما الجبان الرعديد فإنه لا يتجاوز الناس عن سيئاتهم ويدل على الحكمة فإن من الناس من يحتاج للعفل والناس طرائق قدد ومذاهب شتى في فهمهم للنصوص وفهمهم العلوم وارتكابهم للأعمال خاصة في مثل السعوب ففيهم من الطرائق والسرائح والمذاهب ما يمكن أن يكون هناك حكمة في معالجة هذا الرأي والحقيقة وقعت الحكمة والحمد لله. ونوذي بها. ووع الناس. والله كل ما رجع راجعنا نفرح ونسجد الله شكرا. الحمد لله. وانتم رأيتم من تكلم البارحة. واخبر عن حاله وقال والله اني كنت حرمت صلاة الجمعة والجماعة. كان فالجل ماذا? جماعة المسلمين يستهلون الحمد لله. يحجون. يعتمرون. يقرؤون في القرآن. يتصدقون. امر بالمعروفة عن منكر فاذا لم تستطع شيئا فدعه مر اعملكم منكر فليغيره بيده فان لم يستطفى بانسان فمن لم يستطفى بقلبه وذلك اضعف الايمان عذرك الله عز وجل وعذرك محمد صلى الله عليه وسلم يعني لابد انت تقوم بالسلاح والاربيجي وانت فرد لتصادم الامة والدولة والشعب والعلماء والمفكرين والصالحين والاخيار والناس الذي عذرك والله عز وجل. عدي ما عليك. فكسدي لماذا هذا المسار المظلم? لماذا هذا النفق المظلم? طيب افرض اخطأت ومر سنة. وسنة وثلاث لكن اتى البيان الان من علماء اتى من الدعاء. اتى العفو. قرار من القاعد من والي الامر. فما هي الحجة? وش ماذا بقي? القرار الحكيم من الوالي له ثمرات. اربع. الاولى الرجوع للخطأ فهو الحمد لله فرصة لمن اراد ان يراجع عن خطأ ويقول بعض العلماء من الان معاصرين هذا العفو يجعل الانسان يعيد حسابات في ذهنه يقول ماذا من يقوم بالعفو دليل على ان ما هناك تشنج ولا هناك حب الانتقام ولا هناك اسلام على الظلم الجبروس كما يدعي بعضهم ماذا منه قدم له وقيل له هذا عفو فالواجب انك سراجع. الانسان يقول عفو الله عنك. ماذا تقول? قل الله عنك. ويقول لك السلام عليكم. عليكم السلام. وسامحك الله. قل وسامحكم الله. فاذا حيتم بتحية فحيوا بي منها او ردها. فاذا قيل له عفونا عنكم وتجاوزنا عنكم. فاليقول ونحن نقبل هذا العفو. ونحن نسلم ونحن ناتي الى ابينا. ونحن نقول له تالله لقد أثرك الله علينا وإن كنا الخاطئين ليقول لنا لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين الثاني سل الحقد وحب الانتقام فإن هذا فيه من الحكمة أن كل شاب موتور لعقائز ذهن أو فهم معوج يحمله ذلك على أن يسل هذه الضغينة من القلب فوالله ما عفعاف إلا حبته القلوب وانصاعت له الارواح كما قال سبحانه وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضلا غريضا القلب لن من حولك فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. الثالث إقامة الحج فالآن الحمد لله انتهى الاقامة الحجة العلمية والعملية العلمية المتمثلة في العلماء والدعاء والعمل المتمثلة في القرار السياسي الحكيم فقد انتهى الامر لا اصبح هناك حجة كان يعتذر بعضهم يقول انا لو سلمت نفسي عذبوني واهانوني وحبسوني فيقال لا انتهى يقول تعال الان ويعفى عنك ولا تعذب ولا تحاسب وتدخل في دارك من دخل داره فهو آمن ومن دخل داره بشتين فهو آمن وكأنه ما حصل شيء وعفى الله عما سلف والآن العلماء يقولون من كان شاك من هؤلاء الشباب في هذا فليأتي إلينا ونذهب به نحن إلى والي الأمر ونشهد معه عند والي الأمر أنه في ذممنا وأنه ما يأتيه بعش يريد كتابة او يريد شهادة. وسوف يجد المنوار الامر من الكرم ان يجعلك ابنه ويقول انتهى الموضوع. وهذا الذي يفهم والحمد لله. والبوادر يبشركم ان هناك اسماء سوف تسمعونها قريبا. وهي تجعل الشمل يجتمع اكثر. والامن يستثب اكثر. ولن نستعجل الاحداث حتى تعلن في حينها. لكن نستبشر خيرا. ونفرح والله كل ما رجع اخ. و لألا يكون شريدا طريدا تبكي عليه امه وابوه وابنائه ويدعى في مساجد المسلمين ويشك الطاعة على غير مشروع موفق ولا خطة سليمة ولا رأي سديد ولا عاقبة محمودة الرابع من اثار هذا العفو جمع الشمل وتوحيد الكلمة فان العافي في حكمه يعلم انه اذا عاصر واصلح تات القلوب وتجتمع عليه الأرواح وتحب الأنفس كما قال سبحانه وتعالى وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزي الحكيم فتأليف القلوب واجب الراعي ما فعله وواجب على والي الأمر أيضا الرفق كما قال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم اللهم من ولي من امر امتي سين فرفك به فرفق به ومن ولي من امر امتي سين فشق عليهم فشق عليهم وقال علي الصلاة والسلام في الصحيح كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالذي فعل هذا هو موافق لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام في الرفق لانه مطلوب من صاحب القوة الذي اتاه الله سبحانه وتعالى الدولة والقوة وان من عنده ان ينفق بعباد الله فيهم من يخطئ ومنهم من يشد ومنهم من يجهل ومنهم من يفهم خطأ ومنهم من يغرر به ومنهم من يسمعه جلسات السوء ومنهم من تمثل له ومنهم من تغلبه الشهوة فاذا عاد فليقبل منه فهذا فيه لجمع الشمل المد والواسع والحمد لله المقبول الرابع نماذج من عفو الحكام وفي مسيرة التاريخ حكام العفو حتى بعض الذين هلفوا في سيرة الملك عبداليز رحمه الله يقول عافى عن بعض محاربيه ثلاث مرات. ومن الحكام شيخ طني سميم قيس بن عاصم المنكري. احلم العرب. مدرسة الحلف. تنتهي الى قيس بن عاصم. حتى يقول فيه الشاعر عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته وما شاء ان يترحم. تحية من البسته منك نعمة. أنه. إذا زار عن شحة بلادك سلمه وما كان قيس موته موت واحدا ولكنه بنيان قوم انتهدم. يقول يوم مات قيس متنى جميعا وفد على رسول الله سلم عشرة. معصوب ما شاء الله معصوب الرأس ما وعصى ورسول الله سلم مشتاقل يرى كيس من عاصم هذا المنكر شيف من التميم. بادية محاضرة. بل هم من سيوخ العرب الكبار. فوفد رسول الله سلم اين قيس? قالوا هذا يا رسول الله. العقل صلى الله عليه قال يا رسول الله اغني. يعني اوصني في بعض حادثات. قال ان معك كرين تدفن معه. وانت ميت ويدفن معك وهو حي. يعني عملك. يا قيس ان مع القوة بعثا. ومع العزة ذللا. ومع الغنى فكرا. فأوصاه بالعمل الصالح. فاخذها وحفظها. يقول للا حلف ابن القيس قالوا لا حلف هذا من العرب من بني سيمين ممن تعلمت الحلم قال تعلمته من قيس بن عاصم قالوا كيف قال كنا جلوسا معه يحدثنا في مجلس وهو احتبي بالحبوة يعني قيس كانوا يحتبون به يوصب احدهم ركبته ويحتبي بالكيس ويحدثهم ويقص عليهم ويذكر لهم من ذكرياته ومن سماعاته ومن اخباره وفجأة واذا بابنه يسعى ابن قال يا ابتاه. قال نعم. قال ابن فلانة قتل اخي. قتل وذبحه. قال قتل. قال قتل وقطع رأسه عند البيت. قال الله حرف وهو الصادق البار جعله ابنتي من امثل الاولياء في الفرقان بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان قال والله ما حل حبوته. ولا تطع كلمة يعني قصته واخذ يتحدث لما قال ائتوني بابني. غسلوه كفنوه انظر للحل. واما امه يعني زوجة قيس بن عاصم ام الولد. فانا ادفع اديها لها. واما ذاك وامه فانهم غربع لنا عفى الله عنهم. فاي حل مثل هذا الحل? ولذلك كتب الله له سيرة حسنة وجعل له لسان صدق في الاخرين. ومما حفظ في ذلك معاوية فقد ذكر ابن كثير والذهب أن معاوية هذا معلوم فيه من الحلم ومن جلالة الرأي رضي الله عنه وأرضاه ومن تحمل الزلات إلى درجة أن ابن الزبير الشجاع الصحابي الفارس المصنوب كان في قوة وكان قوة غضب لها معاوية مزرعة وله مزرعة في المدينة يعني زربة نخر وزربة نخر متجاورتان. وابن الزبير لا يقبل الدنيا أبدا يقدم على الموت مثل الأسد يتمن... لم يطف في الجاهرية ولا فلسطين محت في السيل بالكعبة سبع مرات سباحة إلا ابن الزبير يا ويل من صدمه ابن الزبير هذا عبد الله يقول ويلوا لك من الناس ويلوا لك لا تمسك النار فدخل بعض موالي وخدم معاوية دخلوا في مسجل عسد الله بن الزبير هم معاوية امام الدولة والي الامر الحاكم فكتب له ابن الزبير اما بعد من عبد الله بن الزبير ابن حواري صلى الله عليه وسلم ابن اسماء ذات المطاقين زكي. الى معاوية ابن هند ما قال ابن ابن سوفان اكلت الاكل بعد لان أكلت من كبد حمزة اما بعد فين خدامك وذاك الوالي الحاكم والدولة معه والجيش معه وهذا من العلماء والكبار الصالحين. اما بعد فين خدامك قد دخلوا مزرعتنا. فكفهم عنا وانا فالجواب سوف يأتيك. تهديد ما بعده تهديد. مش بيجي الجواب. طغي الله عنه. فقرى معاوية الخطاب. وتبسم ودعى يزيد ابنه الطائش. قال الامام محمد لا نحبه ولا نسوه. وقال بعضهم ليس بأهل أن يروع عنه. قال ما رأيك هذا كتاب بن الزبير فقرأ ما رأيك يا يزيد قال أرى أن ترسل له جيش أول في المدينة وآخر عندك يأتون برأسه قال معاوية بل خير من ذلك صلاة وأكر زكاة واكر برحمة اعتني بالدواه والقرطاس فأتى وقال بسم الله الرحمن الرحيم من معاوه بن أبي سفيان إلى عبد الله بن الزبير بن حواري الرسول والسلام. ابن ذات المنطقين السلام عليك ورحمة الله وبركاته أما بعد فوالله لو كانت الدنيا بيني وبينك لجعلتها لك فإذا جاءت خطابي هذا فاخذ مزرعتي إلى مزرعتك وخدمي وعمالي إلى عمالك فقرب ابن الزفير فطارقة عيونه بالدمور وذعب لمعه قبل رأسه قال لا اعدمك الله عقلا احلك من قريش هذا المحل فهذا هو العفو وهذا هو الصف وهذا جودة الرأي وهذا هو السداد في المنطق وقد حفظ لنا التاريخ اخبار كثيرة كما قال اهل العلم في المامون والفضل من الربيع الذي اراد ان يقلب الدولة على المامون وبحث عنه في كل مكان ذكر ابو الفرج التنوخي واختفى واعطى جائزة كبرى على مستوى دولة ابن العباس لمن وجد لانه مؤلب ضده وشحن الناس وحاول ان ملك ملكه وفي وسط الليل سمعوا صايح يصيح وجدنا الفضل بالربيع فاتوا به مسلسل مقيدة فلما رأى ورأى وجه وجه أتى المامون فسجد متجها الى القبلة ثم رفع رأسه قال تدري لماذا سجدت? قال ما ادري يقول الوزير قال ما سجدت لي انه وجدناك والله ما و... لما وقع نظري على نظرك الهمني ربي العفو عنك فقد عفوت عنك يقول المامون هذا والله اني اخشى اني موجه في العفو قالوا لماذا قال جبله لي لان طبيعه لي يعني ما اتكلفها اخشى عنها لعدم تكلفي بهذه الجبلة اني ما اجر على ذلك ولذلك كان يهدد باظه يقول ان لم تسكت صوتا فكان يمزع اهل العلم يقول ما شاء الله لان عنده علم وثقافة واسعة على مسألتي في الاعتزال أسأل الله أن يتجاوز عنا وعنه وهي التي أحدثها في مسألة القول بخلق القرآن وكان من ضحاياها الإمام الكبير والذي قدم نفسه في دار للأمة أحمد بن حمبر رضي الله عنه وأرضاه فالمقصود هذا من هذا العفو وقبل أن نذكر نموذجين أقول لا يفهم من ذلك أنها تعطر الحدود أو أنها لا يعمل بحد الله في الأرض بمنطق العفو عن كل من أساء أو سرق أموال الناس أو قدم في حد شرع لا هذا شيء وهذا شيء آخر فلا يفهم هذا إنما هذا الأمر الذي يستيعه الوالي ومن صلاحياته ويقدر عليه عند العلماء ويميز ذلك أهل العلم والدعو والفقه في الدين قال الشعبي اختفيت من الحجاج حسب الله على الحجاج قتل العلماء واختفوا منه قال اختفيت منه أربع سنوات في البادية قال له اهل العلم اين كنت يا شعبي والحجاج يبحث عن العلماء كان يبحث عنهم عشان دير الجماجم ويتلقت طروسهم بالسيف قال كنت في المكان الذي قال فيه تأبط سرا او الذئب فاستنست بالذئب اذ عوى وصوت إنسان فاكدت اعطيره لان الشعب هذا في شرح النووي لمسلم كثير العلم يقول الحسن بصف الشعب هذا يقول كثير العلمي وافر الحلم قديم السلم شوف كلمات مسلمة كثير العلم وآثر الحلم قديم السلم. فيقول انا مثل ما قال تأبط شرا عوذ ذئبه. فاستأنست بالذئب ادعاوه وصوت انسانه فك التواطيره. تأبط شرا هذا فر من اهلي ومن قبيلتي ما وجد عنده حقوق ما يعطونه. ما لا يعطوا غنم. وكان فكير ولا عطوه بقر ولا عطوه ابل قال لنفسي وش علينا أن اطلبهم انا باخذ البقر من من الصحران بقرهم اسوكا. الله اللي خلق البقر والابن ما هم بهم. شو منطق الجهرية. والله اللي خلق الغنم انا بذبح منها واكل منها وش علي انتظر انسان استأذنك في بعير بارك الله فيك. قال در الله. هذه من اجبر القصائد ترى. في الحماسة وفي قول على قول. قال در الله. اني للجريس لشائل وتبغضهم لي مقلة وضمير يقول والله اني مستفك الجنس مع الناس انا مهاجر الى الصحراء يعني اتصرف بنفسي عوذ يقول لا ولا أسأل العبد الفقير بعيره وبعران ربي في البلاد كثير. قل والله لا سر أحد البعير. البعيران أصل هذا منطقة شريرة. لله الواحد الأحد. ما هي الناس هذا خطأ. الناس لهم املاك. ثم قال عوذ ذيبه. فاستأنست بالذيب إذ وصوت إنسان فكنت واضير. قال ابو سليمان الخطابي في كتاب عزلة ينبغي لك ان يكون لك عزلة مع الله زوجل ومع الكتب وتخرج من جلساء السوق وتمتثل بكل تعبط سر العوذ ذيبه. فاستأنست بالذيب إذ البيت. وهذا من اجمل الابيات قلته لمن منكم اذته الخلطة ضيعت عليه طلب العلم القرآن مع جلساء السوء امكث في بيتك وتمثل بقول المتنبي اعز مكان في الدنسة اليسابحة وخير الجليسة في الزمان كتابه واذا طرق عليك الباب جلساء السوء اهل اللغو اهل العوج الفكري اهل الشهوات الملحيات قل من خلف الباب عوذ ذيبه فاستانست بالذيب اذا البيت. واذا جاك شرير وقال انه نذهب في سياحة واترك يا اخي العلم دايم علم علم ودراسة دراسة كل عود الذيب فاستانست البيت. واذا قال نسهر والله بيخذ ننام عن صلاة الفجر قل عوى البيت. هذا من الموقع. اخوتي في الله. والعفو هذا لا نهاية له عند من سجل التاريخ ولذلك من قتل من الحكام ولم يعفوا عن الحقوق ذكر بأنه قاتل ومن عفى ذكر بأنه عافي والله يعفو عن من عفى سبحانه وتعالى وأريد بالمناسبة أن أقدم دعوة لمن, لمن حاد عن المنهج أقول له في أربع رسائل ولم عد إلى الجماعة تعال الى, جم... إلى صلاة الجمعة إلى صلاة الجمعة إلى دروس العلم إلى العلماء إلى الولاء إلى جماعة المسلمين إلى أخوانك إلى محبيك ومن شد شد في النار ولا يكون الذيب من الغنم إلا القاصر الثاني ادخل في الطاع والبيعة فإن هناك بيعة والله لا نجامل بها واننا نلقى الله بها ولا نريد بها ثوابا من اهل الدنيا. لكنها عكيدة نعتقدها. من مات وليس في عنقه بيعة ما ميتة جهلية. فالشذوذ من الجماعة وترك البيعة والخوج بدون سبب شرعي وهو الكفر البواح وهذا ليس متحصل هذا خرج من بيعتي ومن طاعتي والى الامر الذي امر الله بطاعته قال سبحانه وتعالى ايها الذين امن وطيعوا الله واطعوا الرشل والامر منكم الرسالة الثالثة لا تعذب والدك بغيابك قرأت رسائل في بعض الصحف والمجلات والد كبير في الثمانين يقول لابنه من حاد على المنهج ومن زاله متغيبه ارحم سيبتي ارحم دموعي والله ما انام في الليل بعدك قد نفسك انك الاب كيف ينام الاب وابنه مطالب وابنه في عوج الفكري. وابنه خارج على الجماعة. وابنه شذ عن الطاعة. وابنه ترك البيعة. يقول ارحمني ارحم شيباتي. كيف ما يكون هناك بر بالوالد وبر بالام. الام تبقى سهرانة كل صباح. تقول احدهم في مقابلة تقول كل ما ترك طارق, طارق خرج تظن انه ابني. وتسأل الرقبان. وتسأل الصاد الوالد. هل سمعتم خبره? هل رأيتمه? قد ينام الناس يهدي الناس. لكن الام ام. الام ما تنام الام ما تهدى الام ما ترتاه لماذا ما هو المقابل ما هو المقابل تعذيب الوالد تعذيب الام تعذيب الابناء تعذيب العشيرة تعذيب الفخذ лисاة الظن شك الطعب بمقابل ماذا؟ ما هو المشروع الذي ينفع به الاسلام ما هي المسر للدين ماذا ينتظر ما هي الفائدة المرجوة ما هي السمرة المرادة لا تعذب والدك ارجع انتظرونا كلما زاد يوما وانت تعذبهم تتحمل هذا الوزر وهذه الدموع وهذا السهر وهذا الظنى ما يأكلون الطعام. مهما وعدت الوالدين الوالد والد هو مضغى منه. مهما قلت انهم عوج وحايد عن طريق قال ابني تقول للام هذا كذا وكذا ادعي له بالصلاح وبيأتي ان شاء الله قالت لا انام حتى ياتي ابني. ابدا. ابدا. هذا الذي يعلم بالسير والحال والواقع الرسالة الرابعة ابناؤك ينتظرونك رايت اربعه اطفال في جرير في الرياض ويقطع لهم من قلب تقطيع البنات يقولون كل يوم ننتظر باباتي كل ليل ويقفون عند الباب ويتباكون مهما قيل لهم من السوفيات أو يقدم عليهم أطفال ينادون الباب يضربونه صباح مساء وينتظرون وقوفا يظن أنه في يفدي فلذات الأكبال يضيعون قال صلى الله عليه وسلم كفى بالمر إثما أن يضيع من يعول أو من يقوت هذا منه عليه الصلاة والسلام رسالة صلى الله عليه وسلم إخوتي في الله أقول الحمد لله تسهل الأمر وأشرفنا وبشركم بشرى سوف تسمعونا كريبا سوف تنتهي هذه المؤتمية وسوف نعود والحمد لله نحن في خير وسوف نعود الامن اكثر والاجتماع اكثر والشبل اكثر وسوف ترون اخوانكم سوف ترونهم معكم كريبا يسلون معكم وهم في الحرم معكم ويعتمرون معكم ويحجون معكم ويطلبون العلم معكم فالحمد لله الذي سدد الوالي على ان قال هذا العفو وقابل من أهل العلم ومن أهل الدعوة وسار هذا طريق لعودة هؤلاء ليرحموا آبائهم وأبنائهم وإخوانهم وعشرتهم وأطفالهم الذين ينتظرونهم ولله الحمد على أن سددنا في هذه البلاد بحفظه سبحانه وتعالى البيت العتيق ولمدينته صلى الله عليه وسلم ومسجده العظيم في مدينة نورة ولا يفوتني أن أشكر فضيلة الشيخ سامي الشيخ إمام هذا الجامع وأشكر من نسق لهذه المحاضرة الشيخ خالد العساف وكل من قام وشارك في هذا الاجتماع المبارك فأهل فضل يشكرون ويثنى عليهم ويدعى لهم فنسأل الله أن يثيب كل من ساهم في خير أو قال كلمة خير أو دعا إلى خير أو جمع شمل ونسأل الله باسمه العظم أن يسلح والي الأمر وأن يوفقه ببطانة صالحة ناصحة راشدة تدله على الخير وتحذره من الشر ونسأل الله نجمع كلمة الرعي والرعية على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ونجعل بلدنا آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيه المسلمين.